Bismillahi r-Rahmani r İnna ila an an min adab قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أنهارا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا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 Ana وَلَا takum, ve وَلَا tazar, وَلَا wada, ve la suwa, ve la وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا esra. Ve kada اتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصرا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون.